على <تصفيق> الله من الشيطان الرحيم بسم الرحمن الرحيم ويعبدون من Warmer mm ZANG وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرور اوم جين لو انو هو الوالذي يسهركم في البني وابحكم Voor het eerst en وجرى رايق بريق طيبه عشان وظنوا انهم احيط بإن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاك So, the of Yeah! Met zoon of إنما مثل الحياة الزني The uh -huh. uh -huh. I don't know. ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو لا يا عباد الله Waarom? He No! Well, I am... وَلَا يَرْلُّهَ أَطْرُّهُ والله يدعو I am in